وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا وقالوا, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, آلهتكم وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَةَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ لا سواعا ولن تولا سواعا ولا يغوث ويعوقا ويعقا ولا يغوث ولا يعوقا ويعقا ونسرا ويعوقا ونسرا وقد ضلوا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين ولا تزيد الظالمين الا ضلالا الا ضلالا مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم خطيئاتهم خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا اغرقوا فادخلوا فادخلوا نارا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله من دون الله انصارا وقال نوح وقال نوح وقال نوح ربي لا تذر وقال نوح ربي لا تذر ربي لا تذر على الارض على الارض من الكافرين دَيَارًا دَيَارًا دَيَارًا دَيَارًا دَيَارًا نِنَّاكَا دَيَارًا نِنَّاكَا دَيَارًا نِنَّاكَا إِنَّكَ انْتَذَرَهُمْ إنك, إنك, إِنَّكَ انْتَذَرَهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ ولا يلد الا ولا يلد الا ولا يلد إلا, الا فاجرا فاجرا كفارا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا والدي يا والدي والي ولي ديا ده حرف الدال فوقه فتحه والي والدي يا والي ولي ديا ولمن ذا خال بيت مؤمنا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُّونَ آلهتكم, آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّونَ آلِهَةً وَلَا تَذَرُّونَ الدَّوَلاَ سِوَاعًا وَلَا تَذَرُّونَ الدَّوَلاَ سِوَاعًا وَلَا, ولا تَذَرُّونَ الدَّوَلاَ سِوَاعًا ولا يغوث, ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا, وقد كثيرا ولا, تزد ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ فَمَا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِ انْصَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ وقال لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا حرف الدال فوقه فتحه د ديارا ديارا من الكافرين ديارا من تذره لا ديارا ديارا انك انتذرهم يضل عبادك, يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَلا يَلِدُ إِلَّا ذُلْمًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا للمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا, ولا تزد الظالمين الا تبارا ولا تزد الظالمين الا ذلوا حسنا يلا نقرا لوح كاملا 1 2 3 وماكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرنا إيها تقونا تذرنا هدو ولا سواع ولا, ولا يغوث ويعوق ونسرا وقضى ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين لا إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخله نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقالوا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لنك انت الذين يذلون ايبداك ولا يلد الا فاجرا كفارا الرب اغفر لي يا ولي من دخل بيتي المؤمن والمؤمني يا والهمنا دوله تزيد في قلبي الا تبار